فإنهم لن يضل أبدا قد قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله فهذه بشرى نستبشر بها أن إخواننا الذين حضروا إنما حضروا لله تبارك وتعالى ولم يحضروا لسياسة ولا لنيل زخرف من زخار الدنيا إنما هي طاعة خالصة لوجه الله جل وعلا أسأل الله أن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 ذكرنا أنه قد روى خلافه في العتبية وناقضه بأن الإمام مالك إنما لم يعمل به لعدم جريان العمل به عند أهل المدينة وقلنا في ذلك الموضع بأن اللائق بهذا الإمام العظيم الأثري المتبع للسنة الذي يرى بأن رأيه إن خالف السنة فإن بغي أن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 يعني تطمئن إليه النفس أن المسلم إن نسي التكبير ولو واحدا سجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حديثه لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم فإذا نسي المسلم تكبيرة واحدة فما فوقها فإنه يسجد للسهو لأنه يتحقق فيه أنه سهى في صلاته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 أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة هذا الانفراج إخواني لا يفعل المسلم هكذا ويكبر بل لنبغي عليه أن يلسق بين أصابع يديه ويمدهما ولا يفعل هكذا لا يقبض يديه ويكبر لأن كثير من الناس ماذا يفعل؟ يكمش يديه هكذا ولا يعني من التهاون يرفض يديه يوسي هكذا هذه موجودة صح line لا هذا صفة موجودة يعني غالب الناس ربما لا يفعلونها عن قصد لكن لما تعودوا على هذه الحركة في الصلاة صاروا لا يعطونها أهميتها ونقول يا إخواني تأسي بالسنة مهم ومن أسباب قبول الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا فقال صلوا كما رأيتمون أصلي وحرص وحرص المسلم على هيئات الصلاة وعلى حركات الصلاة يؤدي به إلى أن يخشع في صلاته وإذا تهاون في حركات الصلاة وأفعالها فإن هذا يعني يجعل من صلاته يعني لعبا ويعني انصرافا عن وجهها الذي من أجلها شريعة ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء هذه السنن كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع المسلم يديه ينبغي عليه أن يمد يديه من غير أن يفرج بين أصابعه ويحاذي بهما يعني مناكبه أو شحمة أذنيه ويسقط اليدين بعد ذلك توقفنا في الشرح عند حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مالك في الموطة من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وذكرنا أنه أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة أنه كان يصلي لهم وذكرنا أن صلاة أبي هريرة لهم ليس مقصود أبي أن ليس المقصود أن أبا هريرة يعني كان يتقرب إليهم أو يرائي لهم وإنما المقصود أن أبا هريرة إنما قصد بصلاته ربه تبارك وتعالى وقصد تعليما من يليه من هؤلاء الناس بحيث كان يريهم كيفية الصلاة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 على كل حال يا أخواني كان واحدة المسألة الدقيقة جدا لا أرجو أن تعيرون اهتمامكم ما عليش اهتمامكم في هذين وعد الرقد في الأخرين الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الدينية أحيانا يعني القائمون على التفتيش يتابعون الأئمة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 فاعرفوها فإن فيها أهمية كبرى هذه القاعدة تنبني عليها كثير من الأحكام قال النص المجمل قد يعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى بالنص العام لكن الأدق أن يقال النص المجمل وإن كان هؤلاء العلماء هم علماء لا يتكلمون من فراغ لكن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 متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت بالدعاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طبعا القنوت قنوت النوازل أو قنوت رمضان اما قنوت الوتر فلا ترفع فيها الايدي لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عرفة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عند جبل الصفا وعند جبل المروى إذن النص المجمل الأول الذي هو إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعان يردهما صفرا خائبتين ورد العمل ببعض أفراده أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع يديه في المكان فلاني في المكان فلاني, فلاني. جاء وحد الناس أو جاء وحد الإنسان والله مخلص ويحب أن يدعو الله لأنه يريد أن يتمتثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين فهو يحرس على الدعاء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 فكان واحد مثلي قاصر في علمه قال له هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة سيد هذاك زعف قال له كيف يا أخي خيرا ندعي فيه ربي فيها ربي واش فيها واني ندعي في ربي ما جيني تحت وحد ما قلق تحت وحد ربيني وبين رب العالمين قال له الآخر إني أريد أن يتقبل الله منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود مدام شيء مداروش النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على فعل الخير اتصوروا في الصفا والمروى وين الإنسان يكون عيان وتعبان ماذا به يكمل العبادة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم مش يرفع يديه يرفع يديه كل ما يوقف يرفع يديه بالدعاء ثلاث مرات ولا شك أن هذا فيه مشقة ومع ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حريص على التقرب من ربه لكن ما حال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلى بهم صلوات كثيرة جدا ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة ولو مرة واحدة هل نجي القاعدة أن النص العام إذا ورد العمل ببعض أفراده ورد العمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه كيت وكيت, وكيت وكيت ولم ينقل أنه رفع يديه بعد الصلاة فلا ينبغي أن نعمل بهذا النص العام في هذا الموضع أو المجمل كما ينبغي أن يسمى فهمتوا ما هي أقولها ما هي مازالها مخلطة ها علشان نركز على هذا القاعدة يا قاعدة مهمة جدا تنبني عليها أحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم كي الناس أن يشوفهم بدأوا يغمضوا عينيهم كيكون نهار الحلقة ديروا القيلولة ولا شربوا القهوة إلا بارد شرب قهوة شرب زوج بشعينك يتحلوم له شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده شوف مجتمع قومه هذا نص مجمل فيه ابتداء كما رأى فيه مشروعية الاجتماع على الذكر صح ولا لا مجتمع قوم يتلونا ويتدارسونا جوج معاه هذا الحديث قال له احنا نطبق الحديث احنا متابعين للسنة جوج داروا حلقة وبدأوا يذكروا رب العالمين أذكار الصباح والمساء زمان كانت هذه موجودة في المساجد كانوا أتباع حسن البنا يجتمعون في المساجد ويقرؤون المأثورات التي هي أدعية الصباح والمساء بصوت واحد جاء مثلي وقال هذا منكر لا يجوز قال ولما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث قال المعترض ايتوني بدليل واحد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع مع أصحابه وذكر الله جماعة وهم أحرص الناس على الخير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 ذكر أصول البدع والرد عليها وأنصحوا إخواني طالبة العلم أن يقرؤوا فيه كثيرا ذكر هذه القاعدة لنسف كثير من البدع التي يتمسك أصحابها بمثل هذه النصوص المجملة التي ذكرناها من هذه القاعدة المسألة التي نحن فيها وهي مسألة التكبير عند الخرور إلى السجود في الصلاة المانعون من التكبير استعملوا هذه القاعدة وقالوا إن النص أو النص المجمل قد ورد العمل إذا ورد العمل ببعض أفراده لا يجوز العمل بها في مواضع أخرى قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه سجد أو أنه كبر لسجود التلاوة فيحتاجوا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 يضع يده اليمنى على اليسر في الصلاة على صدره والذي يسمى القبض وأنكر على من رفع يديه عند التكبير في الركوع والرفع منه لماذا لأن الناس نسوا هذه السنن فصارت هي البدع وصارت وصار غيرها هو السنة والحق أن هذا انتكاس حدث هذا في الزمن الأول وقد ذكر أنس رضي الله عنه سنة إلصاق الكعب بالكعب في الصلاة وأن الصحابة كانوا يلسقون الكعب بالكعب الرجلين كانوا يلسقوهم أمليح بسعى ما يحطوا الرجل على الرجل كي الناس الله يبارك عنده رجل ومشاء الله يلبس 49 وواحد يلبس 39 ويحط له الرجل عليه تعبوا لكن يلسقها من غير ضرر بصاحبه ثم قال لو أن أحدنا فعل هذا لهرب منه صاحبه كما يهرب البغل الشموس وهذا واقع الحمد لله في بلادنا يعني ما شاء الله السنة مشاد شوية هذه السنة رهي موجودة وفيه الصاق القدمين لكن في بلدان أخرى لو رحت غير للحج للعمرة تشوفوا الناس أبدا إذا قربت إليه يهرب ويتمنى أنه كنت زيدت زحمه يتمنى يكون يقدر يدخل الرجل في الرجل ثم عنده الرجل وحدة من شدة هروبه من هذه السنة التي تدل على, أو تدل على الترابط والتلاحم بين المسلم وبين أخيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله لا لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع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 كان ابن عمر يرى بأن رفع اليدين عند الرفع من الركوع يكون أدنى من رفعهما عند الافتتاح يعني إذا كان في الافتتاح يرفعهما حذوى المنكبين أو حذوى شحمتي الأذنين فإنه كان يرى عند الرفع من الركوع أنه ينزل بهما قليلاً عن موضع المنكبين وهذا مذهب له رحمه الله والذي جاء في حديثه بحميد الساعدي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 بل إنهم إذا عبروا عن المتواتر في أفعال الصلاة عبروا بحديث أبي حميد لأن عشرة من أصحابه حضروا كيفية الصلاة عندما أراهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أقره على تلك الصلاة التي كان يصلها والتي تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعول إذن على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح أو الرفع من الركوع أو الرفع منه أو القيام من التشهد الأول كل ذلك يكون حذو المنكبين على ما ذكرنا في السنة قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهو أبو نعيم وهب بن كيسان القرش مولاهم المدني عن جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة هذه صورة من صور الصلاة تحدث لنا جميعا يحدث أن يدخل المسلم المسجد فيجد الإمام راكعا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 الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه نقل فتوى ابن شهاب ثم أتبعها بقول له قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة لماذا زاد الإمام مالك هذه الجملة زادها لينبه بأنه ينبغي أن ينوي المسلم إذا دخل والإمام راكع واقتصر على تكبيرة واحدة أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام تفتقر إلى نية لأنها ركم حتى يبين بأنه وإن اقتصر على تكبيرة واحدة فالواجب أن ينويها تكبيرة الإحرام هذا إذا كان الموضع ضيقا يعني إذا دخل وما عرفش الإمام يرفع ولا قرب يرفع ولا هذا كوين ركع وخلاف بين الأئمة كيف بعض الأئمة الله بارك يعني, يعني لو در له مسابقة هو مع, مع الديك ولا مع الجاجة كيف ينقب كيف ينقب يعني راسه يهبط ويطلع في رمشة من العين بعض الأئمة هداهم الله كذلك صلاتهم ينقرونها نقرا فربما دخل مسجد والإمام سريع فلم يتمكن ويعلم أنه لا يتمكن إن كبر تكبيرتين أنه يدرك الركوع فيقتصر على تكبيرة واحدة لكن بشرق أن ينويها تكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال كذلك إن رأى بأنه ربما لا يدرك الركوع مع إمام يطيل الركوع فتجزئه تكبيرة واحدة إن نوى بها تكبيرة الإحرام أما إن علم أن الإمام يطيل في الركوع وأدرك بداية الركوع فالواجب أو الذي ينبغي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع حتى يكون ممتثلا أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفعله أنه كان يكبر في كل خفض ورفع أي نعم يشترط أن يأتي بها قائما تكبير تكبيرة الافتتاح يشترط أن يأتي بها قائما وذكرتني جزاك الله خيرا يعني أنا أرى مثل هذه هذا الفعل أراه كثيرا بعض الناس يعني حرصا منهم على الصلاة وهذا شيء جيد يحمدون عليه وبعد علمهم بأنه يجوز للمسلم أن يكبر دون الصف ويركع ويدب راكعا حتى يدخل في الصف هذه سنة لكن بعض الصنة إخواننا شيء يبلغ فيهم بالمرمدوهم كم يقول السنة مرمدوها تلقى دائر صباطوا هنا دائروا هنا ويكبر وبعدها وحطوا وبعد, وبعد ركعهم وبعد يرفضوا يديروا هكذا وبعد يمشي لا هذه هيئة لا تليقوا بالصلاة وإنما ينبغي أن يركع على حديث أبي بكره رضي الله عنه وسيأتينا إن شاء الله وتعالى أن أبا بكره دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب راكعا وهذا يجوز لكن بعض إخوانا إذا رأى الإمام راكعا أسرع ثم كبر وهو راكع وهذا خطأ بل ينبغي أن يكبر وهو قائم ثم يركع لتكبيرة الإحرام يكبر الله أكبر ثم يركع ويدب ركعا. أما أن يفعل هكذا معليشة أما أن يفعل هكذا ويقول الله لا يرفع يديه مستقيما ولا يكبر, ولا يكبر وهو قائم فإن هذا مخالف للسنة ويخشى ويخشى أن تبطل صلاته يكون الدخل لهذه المسائل والله ما نخرجني يا أخواني كأن بعض الناس يكبر إذا وضع رأسه في الركوع أو إذا وضع رأسه في السجود قد قال كثير من أهل العلم بأن من كبر وهو ساجد فإن صلاته باطلة كثير الناس حتى يسجد يسجد هكذا الله أكبر قال أهل العلم صلاته باطلة لماذا يا إخواني لأنه أتى بذكر في غير موضعه أتى بالتكبير في موضع السجود قالوا وهذا كلام أو هذا ذكر وقال لا يجوز أن ياتي به في ذا في هذا الموضع فعل المسلم أن يحرس باغ احيان الحب نزيد واحد الجمله اعتراضيه بصح نخاف نطول عليكم معليش اختار شفت شويه ناس نعسو حبيت نخليهم يركدوا شويه ندير جمله اعتراضيه ومن بعد نوضهم جمع اصحاب السياسه بكري تاعبونا يا اخوان قال لكم راكم لاصقين غير في الوضو والصلاه والله لو سقمنا صلاة نووذونا رأنا ناجحين في الدنيا أربي والله ما أطلبنا ما شوف ما نزلش في القرآن قال جريوا على البرلمان والله ما نزل الله في القرآن أن يسعوا للحصول على الرئاسة وإنما أمر في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأن نعبد الله تبارك وتعالى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 قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولوسها مع, مع, ولو مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح الصورة يا إخواني إنسان تخلص صلاته ما كبرش أنساقع ما كبرش كان ساهي سالح ذهنه كان منين يجيب لك باش باش يبيحهم باش يضرب الناس للرأس واحد راح للبوكتب واحد راح للجول الجلال واحد راح للقصر الشلال،, الشلال كل واحد من راح وداخل في الصلاة وهموه لا يسبق خوه لما يسبق شخه فسهى عن تكبيرة الإحرام وسهى عن تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع فالركعة الثانية تفكر قال أنا سبحان الله أنا دخلت للصلاة وما كبرت ماذا يفعل؟ قال الإمام مالك ثم ذكر أنه لم ي يكون كبر كبيرة الافتاح ولا عند الرقور وكبر فررق في أثانيا خلاص قال رق ك كبر كبيرة الإحراام. ووش الواجب ماذا ينبغي أن يفعل أو ست كبير جفرك الأول احترك أثانية فكر عود كبررج الله أكبر. ماذا يفعل قال ثم ذكر أنه لم يكن كبر ت كبير في التحاح ولا عند الرق وكبر في الرقعة ثانية.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 مثلا ادخل الصلاة ونسى تكبيرة الإحرام ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع الركعة اللولى راحت تلغى وضح إخواني لأن, أو لأن الركعة إنما يدرك بما قبل الركوع أو عند الركوع فإذا, فإذا فات الركوع فإن الركعة قد ذهبت ولا تحتسب وشفوا أدب الإمام مالك وورع الإمام مالك رحمه الله والله نحتاج إلى مثل هذا الورع نحتاج إلى مثل هذا الورع العظيم شوفوا ما قال الإمام مالك قال يبتدئ صلاته أحب إلي شوف أحب إلي لو قره واحد يقول يعني على سبيل الاختيار يعني يحب يعتبرك على الأولى ولا الأفضل يلغيها قول الإمام مالك أحب إلي هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستخدام وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يطلق هذا ولا يجزم إذا أراد أن يوجب شيئا قال أحب إلي أن يفعل هذا وإذا أراد أن يحرم قال أكره هذا هروبا من وعيد الله جل وعلا في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكان الإمام مالك يتورع رحمه الله تعالى ومثله الإمام أحمد وكثير من الأئمة كانوا يتورعون عن إطلاق التحريم في مثل هذه المسائل بل يقولون أكره فعل كذا وأكره أن يفعل المسلم كذا وأحب أن يفعل كذا على سبيل الوجوب كما هو الحال لأن الإمام مالك وكل أهل العلم يرون بأن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فإذا نسيها المسلم حتى جاوز الركوع فإنه يلغي تلك الركعة ويبتدئ صلاته من الركعة الثانية فإذا أتم الإمام الصلاة قام وزاد ركعة لأن الأولى قد ألغيت وقع واحد النهار جدال جدال حسنة بالعلم إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة يحدث أن الإمام ينسى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 يقول أحد أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول ينبغي أن يتابع الإمام في الركعة الخامسة إذا أصر على القيام إذا الإمام خش الرأسه كما نقوله إحنا وبقى المسجد قع يسبحه له حتى أنه بعض الناس اللي موراه قالوا له يا قالوا يا الإمام ورق نطلل الخامسة ظن بأن الإمام فهمش. والإمام باقي باقي مستمراً في فعله وهو أنه قام إلى الخامسة قال هذا الإمام ينبغي أن يتابع الإمام لماذا؟ قال لأن الإمام ربما يكون سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يعلم أو لم يتذكر ذلك إلا بعد فوات وقتها فألغى تلك الركعة وزاد ركعة خامسة والمأمومون لا يدركون هذا فواجب على المأمومين بعد أن أصروا على الإمام بالتسبيح بأن يجلس فلم يجلس واجب عليهم أن يتابعوا فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن من نسي التكبير وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه يلغي تلك الركعة إذا فات وقت الركوع ويبتدئ صلاته من جديد لكن لو سها وكان مع الإمام ولم يكبر كما قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول يعني سهى ولم يكبر لكنه تذكر عند الركوع ثم كبر تكبيرة الإحرام فإن هذا يجزئه وتحتسب له تلك الركعة قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته واحد صلى ونسقع تكبيرة الإحرام كيسر لم تفكر ماذا يفعل يعاود صلاة يستأنف صلاته يعاودها من جديد ولا تجزئه تلك الصلاة نحكي هذه الأقوال نحكي هذه الأحكام يا إخواني باش ما تتوسوسوش كي بعض الناس رهم غلب عليهم الوسواس نسأل الله أن يشفيهم ولا نقول نسأل الله أن يشفيهم لأن كثير من الناس يخطئون يقولوا يشفيك الله يشفيك الله مع أنت أمرضك الله لي يقول لك يشفيك الله مع أنت أدعى عليك مش يدعى عليك. يشفي من أشفاء أشفاه أي أمرضه ويشفي من شفاء أي أنزل به البرء والشفاء كثير من الناس مبالغة منهم في الحرص على تكبيرة الإحرام أبدأي العب بهم الشيطان وللعلم يا إخواني أنتم تتعلمون هذه الأحكام والشيطان الآن تضيقون طريقه إليكم كل ما تعلم الإنسان ره يضيق الطريق على الشيطان حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى قلبه إن الشيطان انما يتلاعب بالجاهل أما العالم فلا يتمكن من التلاعب به العالم يجيه من جهة واحدة أخرى يجيه يقول له شوف الله أراك عجبت الناس الله يبارك شوفهم يحضر لك الغاشي يحضروا لك الناس بزاف الله يبارك رأك أنت إمام كبير بارك تصدق روحك إياك أن تصدق نفسك لأنك أنت نفسك واذا تسوه حتى وقالوا الناس قعنا تارك هاي لقده انتهاك تعرف نفسك تعرف قيمتك تعرف الدرجة تاعك فالشيطان يأتي إلى العالم أو طالب العلم يأتيه من باب آخر ما يجيش من باب التشويش عليه في عبادته يقول له يدرك ما مسحك وذنيك يقول له العالم ما عليش حتى ما مسحك ما عليش لأنه يعرف بأنه وسوس فبعض الناس حرصا منه على تكبيرة الإحرام ماذا يفعل إذا كبر يجيه الوسواس يقول له على باكك ما كبرش قرية الفاتحة مباشرة يعود يكبر فإذا استأنس لهذا الوسواس صار مرضا عضالا وإني أحدثكم بما أعرفه عن بعض الناس صار إذا كبر قال هكذا الله أكبر ويطول هذا على لأنه إذا سمع ذلك يعرف بالي وقال الله أكبر والله إن هذا وقع يا إخواني وأنا أتكلم يعني عن شيء واقع حدثتكم في أبواب الطهارة أن بعض الناس عافان الله وإياكم وشفاهم الله إذا أراد أن يتوضى أخذ الماء لكفيه وضربه بقوة في على الحائط كنا له علاء ركدير هكذا قال لك لا لنحسب لي شغل الله يجيغل لهوا اسم العينة ويخرج منها لهو ما لن نشد هكذا نخبط به الحط باش نتأكد باللي الماء تصور إنسان مثل هذا اللي يشوفه يقول مجنون نعم هذا, ج... هذا, هذا نوع من الجنون يا إخوان هذا نوع من الجنون وإني أعرف أناسا طلبت زوجاتهم الطلاق منهم إذا دخل يغتسل كأنه في حلبة ملاكمة يسمعه شباق شباق علىه لأنه يبالغ في الدلك يبالغ في الدلك يعني يشوف بالله هذه ما قاسه هو المره نفس الصح يشوفه ما يشوف قاش ومن بعد يبدأ يخبط وتسمع غلخبط حوالي ساعة ليغتسل غسلة الطهارة فإذا دخل يصلي جلس ساعة ونصف حتى صار كالمجنون بل إن هذا الإنسان الله يشفيه على كل حال عندي مدة ما شفتوش صار يتوسوس حتى في التسبيح بعد الصلاة بعد الصلاة يقول يقعد... سبحان الله سبحان الله سبحان الله يزقي حتى المسجد قعي يسمعه فامسكته قلت التسبيح غير واجب لا تسبح غير تسلم نوض وروح لخدمتك متحوشت فهم فهذا مرض عضالي إخواني لا ينبغي أن تستأنسوا له يأتيك مرة أنه مثلاً ما كبرت تكبيرة الإحرام عاود تكبير لأنه جاك الشكل وأنك ما تقنش أنك كبر تعود أن تأتيك مرة واحدة لا تلتفت إليه ممكن أن يحدثك هو الشيطان يحدثك كأنك تسمع ذلك في أذنيك يقول لك يا فلان على بقى بني لم تكبرت أنتا قاود تحدثه في نفسك قل له ما عليش مد حتى وصلاتي باطلة نكمل هكذا وكمل صلاتك وسلم وذهب لخدمتك مرة مرتين يأس منك لا يزيج قاعد يدور بك لكن إن استمررت في هذا الأمر فإنه يستحوذ عليك ويكرهك في عبادة ربك حتى تترك الصلاة كلية وهذا مبتغ الشيطان لعنه الله وأخزاه نعوذ بالله منه وقال الإمام مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون هذه صورة اخرى لامام دخل الصلاه وانسمك بكبره كبيره الاحرام كي شافوه الناس قاعد داير هكذا وبدا يقرا يقولك واقيلا راه كبر في في نفسه ولا فدخلوا معه في الصلاه في اخر الصلاه تذكر انه لم يكبر تكبيره الافتتاح فتوى الامام مالك رحمه الله ان على الجميع ان يعيدوا الصلاه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 العمل بهذا العلم ونعلم أنكم تعملون بهذا العلم الذي تتعلمونه وحفظ العلم بالعمل به أي شيء ندرسوه يا إخواني اعملوا به تحفظوه ولا تنسوه أبدا بإذن الله ذكرنا أن الإمام إذا صلى محدثا بالناس ولم يتذكر ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة وصلى المأمومون متوضئين فإن صلاتهم صحيحة وعلى في مذهب الإمام مالك فتوى بأن الجميع يعيدون لكنها فتوى ضعيفة لكن هنا قل لا ينبغي أن يعيدوا جميعا لماذا؟ ما الفارق؟ الفارق أن طهارة الإمام لا يمكن أن يطلع عليها المأمومون بخلاف التكبير فإنه يمكن أن يطلع عليه المأمومون فالواجب أن يسبحوا له حتى يرجع إلى التكبير فإذ لم يسبحوا وتمادوا في الصلاة مع عدم تكبير الإمام للافتتاح فإن صلاة الجميع تبطل عليهم أن يعيدوها جميعا أظن أننا نتوقف عند هذا الحد لأن الأذان قارب ومعنا باب جديد وباب القراءة في المغرب والعشاء وسيشرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب القراءة فنرجع ذلك إلى الحصة المقبلة ونجيب على بعض الأسئلة سؤال يقول أجير يعمل عند رجل مهنته ممثل أو مخرج مخرج سينمائي فنان هذا ما حكم العمل عنده العمل عنده جائس وأخذ الأجرة منه جائس لأن القاعدة في الأموال أن المال الحرام قاصر على كسبه لا يتعدى ذكرنا هذا مرارا فلا حرج أن يعمل المسلم عند هؤلاء بشرط ما يعمل لهم ش... يعني لا يعمل لهم ما, ي... ما يستعينون به على هذه الأفلام يعني يعمل عنده في داره ويبنيله داره ولا يبنيله حاجة لكن أن يعمل معه لاجل إعانته على هذا المنكر الذي هو عليه فلا يجوث لأن الله تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 عن وابصة بن معبد الجهانية رضي الله عنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف المهم أن يدرك السجود في الصف لأنه في الركوع والرفع منه يتمكن من الاستمرار في المشي أما عند السجود فلا يمكن أن يمشي فلا يمكن أن يمشي والله أعلم يقول هل يجوز شراء أضحية العيد بالميزان حيث أن بعض الجهات الرسمية وبعض المربين جهات الرسمية وبعض المربين يبيعون الأضاحي بالميزان لا حرج في, في أن يشتري المسلم أضحية بالميزان ليس لأنه يريد أن يضحي ب15 كيلو ولا 10 كيلو لكن إذا كان قصده أن هذه الأضاحي يعني السعر فيها يعني مناسب بحيث يكون ثمن هذه الأضاحي من خلال وزنها التي الذي يوزن به فلا حرج في أن يشتري هذه الأضاحي والله أعلم ونبدأها إلى مسألة مهمة ان كاننا أنا أجيب على سؤال واحد في كل وراء لكن لما كانت هذه المسألة مهمة رأيت أن أتكلم عنها قال نصيحة للإخوة حيث إنه ظهرت الشحناء والبغضاء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 فالمسلم إذا أحب ينبغي أن يحب, أن يحب بقدر لا أن يحب حبا يعمي فإذا رأى أخاه, أخاه يعص الله تعالى وينتهك حرمات المسلمين لاجل أنه يحبه يسكت عليه فهذا منكر من الفعل ينبغي أن ننزه أنفسنا عنها عنه يقول هل المسبوق عند عند ركوع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الركوع أو يكبر تكبيرتين مباشرة ثم يركع نعم يكبر تكبيرة تلو التكبيرة لأنه لا يسعه أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر خاصة إذا كان وقت الركوع ضيقا بل إنه إذا كان وقت الركوع ضيقا اقتصر على تكبيرة الإحرام وحدها وكفته عن تكبيرة الانتقال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 يقول ما حكم التكبير والركوع دون الصف خلف الإمام وهو راكع ثم رفع من الركوع دون الصف ودخول بعد أن يرفع كيف ما هو حكم التكبير والركوع دون الصف خلف الإمام وهو راكع ثم الرفع من الركوع دون الصف والدخول في الصف بعد أين ذكرنا قلنا لا ينبغي أن يصل إلى موضع السجود نزيد سؤالا أخيرا قال إذا نسي المرأ تكبيرة الإحرام وتذكرها بعد قراءة صورة بعد الفاتحة